الحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلمون وتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأقوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة ويهيئ لكم من أمركم مرفقا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 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم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 بَيْنُ سَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أزكى طعاما اللطف ولا يشعرن بكم احدا انهم إن يظهروا عليكم يرجوكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا اذى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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة رابعهم ما يعلموه إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم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 لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهم ولا تعد عيناك عنهم تريدون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 وَفْن ومَا بِخُل وَحَفَفْنَا وماَا بَِخلِ وَجَعلنا بَنَ مَا زَع كَيتَجمتَينِ آ تَكُلَهَا وَلَم تَظلٍ مِن ووشَ وَفَجرناَا خلِلَ لَمها وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفارا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن بَدَا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمًا وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثم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 أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وإي خاوية على عروشها وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّهِ أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَا يَتُرِ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُ وَخَيْرُ عُقُبَا وَاضْرِبْ لَهُ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَاْءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فأصبح أشيما. فأصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتديرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا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 واعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لم نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين من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 لِلْمَلَائِكَةِ تَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَ وَذْرِيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركانا عَلَّنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ للناس من ثنا وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم الا ان تاتي يوم وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذان يفقهوه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 ظلموا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجَمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجَمَعَ بَيْنِهِمًا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 قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إلى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِينُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أن أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلًا فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا فَرْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمْ قَصَصًا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا تبيوك على ان تعلمني مما علمت رشد قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر قال ستجدني ان شاء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 قال الا اخرق متا لي تغرق اهلا لقد جئت شيئا امرا قال الم اقول انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا ف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 استطعما أهلها فأموا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سَأونَ الّوكَ بِتَُريدِ مَا لَم تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَغرًا أَمَّ السَّفينَةُ فَكانَ لمَسكينَ يَععمللونَ فيِي البَحر أََّ السَّفينَةُ فَكانَت لمَ سكينَ يععمللونَ فيِي البَحرِ, في البحر فَأَرَتتُ عَن وَكَانُوا رَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لوما وكان أبوما فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يبلغَ أشدُّهما ويستخرجَ كنزهما ويستخرجَ كنزهما رحمةً من ربك وما فعلتُ عن أمري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 فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميها ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما, وإما قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْوفَنُ عََدِّبُ ثَُّ يُرَدّ إِلََا رَبّنْ ثَُّ يُرَدُّ إِلَ رَِّهِ فَيُعَِّبُ عَذَابَ نُكُنْرَ وَأََّا مَن آممَنَ وَعمِلَ صَالِحَ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 آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاءت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 وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزولا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيون في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صمعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم للقايل فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاء ان جنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي حياتك كانت لهم جنات فردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حي ولا قل له كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر, البحر قبل ان تو لِمَا تَرَبِّي ولو جئنا بمثله ما زاد قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي بشر فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ حدا